عنه رحمه الله فونه تعالى وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحض به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وطرأ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا هذه الآيات الأولى منها يدخل الله سبحانه وتعالى فيها زبدة ما أرسل, أو ما أرسل به المرسلين وهي البشارة والنذارة وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أو مندرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهنا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أو مندرين هل dynamics الرسل أو زبدة الرسائل أن الله سبحانه وتعالى يرسل ويرسل المرسلين من أجل النذارة والبشارة النذارة للكافرين والمعاندين والبشارة للمؤمنين والبشارة تكون في الخير والنذارة تكون في الشر هذا هو الأصل الأصيل في معانيتين الكلمتين أن البشارة في الخير والنذارة في الشر وقد يوضع أحدهم مكان الآخر يوضع البشارة مكان النذارة كما في سورة البقرة وفي غيرها وأن الله سبحانه وتعالى أمر بتبشير الكافرين وهذا يحمل على المعنى الأغلب في البشارة وفي النذارة وأن البشارة في الأصل للخير والنذارة في الأصل للشر أو من الشر فبشرهم بعذاب أليم هذه بشارة وليست في خير بل بشر لكن المعنى الأول هو الأغلب ومنهم من جعل هذا هو الأصل الذي لا يخرج عنه الأفضان وإنما هذا باب التوبيخ باب التقريع تبكيت لهم فبشرهم هم يريد البشارة لأنهم كانوا ينتظرون بشارة بشرهم بهذا يا بن بشرهم يا محمد هم بهذا فهذه من الحكم العلد والغايات التي أرسل الله جل وعلا بها الرسل أرسلهم مبشرين ومنذرين ليقيموا حجة الله سبحانه وتعالى عن العباد وقام الله بهم الحجة وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين فما نرسل المرسلين من رسولنا إلى الأمم المتقدمة إلا حال كونها مبشرة ومندرة مبشر المؤمنين ومندرة الكافرين والاستثناء هنا مفرق وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين هذا ما يسمى بالاستثناء المفرق وهو الذي يكون من أعمل الأحوال فما أرسلناهم عبثاً ولا أرسلناهم ليتخذهم الناس أرباباً من دون الله ولا أرسلناهم ليدعون الناس لأنفسهم بل أرسلناهم بكل خير وأمرناهم أن يبشروا أهل الخير بالخير وهكذا أرسلناهم بالنذارة لينذروا المعاندين والكافرين وأنهم إذا لجوا في ذلك فإن عذاب الله عاجل أو آجل لهم عاجل في الدنيا وهكذا آجل في وهكذا أيضاً من استجاب لله سبحانه وتعالى فإن بشارة الله سبحانه وتعالى وتواب الله له عاجل وأجل فهذا استثناء مفرق والاستثناء المفرق إما يكون من عموم الأوقات إن كان هناك وقت متقدم سياق يدل عليه أو يكون من عموم الأحوال ما أرسلناهم لشيء من الأشياء بشاره إلا بشارة ونذارة مبشرين ومنذرين سنهم لهذا المعاني ما ارسلناهم ليتخذوا أرباب من دون الله اربابا من الله وما ارسلناهم ايضا كذلك ان الناس الانفسهم وانا لغير ذلك من نور لاتليق ارسلناهم بالبشاره وبالنذاره ومع هذا كله وما ذكر الله ما تقدم من الامثال التي ضربها الله سبحانه قريش فلم يؤمن هؤلاء الظالمون الكافرون بل أبى أكثر الظالمين إلا كفورة فلم يستجيبوا وجادلوا بالباطل ليدفعوا الحق به ويضحظوا الحق به والدحض والزلق فأرادوا أن يضحظوا الحق ويزلقوا الحق ولا يثبت الحق ويثبت الباطل هذا الجدل كله من أجل تثبيت الباطل وزلقوا الحق وإبعادوا الحق ودحضوا الحق ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوائهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وهكذا إيضاً في الآية الأخرى هو الذي أرسل رسوله أو في الآية الأخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مثم نوره ولو كان الكافرون فما استطاع عداء الله أن يطفئوا هذا النور الذي جاء به الرسل مع محاولات شديدة وجدل وتفن في الجدل لأجل أن يضحض الحق ويزلق الحق ويذهب الحق ويبقى الباطن قل جاء الحق وزهق الباطن إن الباطل كان زهوق بل نقضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد ولكم الويل مما تصفون هذا الجدل وما تصفون به ربكم سبحانه وتعالى لكم الويل بهذا الباطل الذي أنتم عليه والعياذ من الله بسببه والله توعدهم بالويل ومن مجادلتهم بالباطل التي أرادوا بها أن يضحضوا الحق ما أنتم إلا بشر مثلنا أو ما أنتم إلا بشر مثلنا هذا من الجدل بالباطل والعياذ بالله إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أبعث, أبعث الله بشر رسولة ونحو ذلك من المجادله بالباطل ليدحضوا بها الحق وما استطاعوا ونزال أهل الباطل على هذه الوتيرة وعلى هذا الذي كان عليه أسلافهم من المجادلة بالباطل لذحض الحق وإزالة الحق وزحلقت الحق ولن يصلوا إلى ذلك أبداً ولن يستطيعوا ولا تزال طائفة من أمة عن حق ظاهرين معنى أن الحق ظاهر ولا يستطاع إطفاؤه ولا يستطاع زحلقته ولا يستطاع أيضاً كذلك إذهابه عن الناس سيبقى إلى قيام الساعة سواء كان يضعف في بعض الأحيان أو يقوى في, بعض في آخر أو في بعضها فإنه دواليك على هذا الحال وهكذا أيضا سوى كان انتهى من بعض الملدان فإنه لا ينتهي من الأخرى فإذا انتهى من بعضها فلا ينتهي من الأخرى فتبقى الطائفة والعصابة وتنتقل تارى في اليمن تارى في الشام قبل ذلك وتارى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى فيها الحق ظاهرا ويبقى نور الحق ساطعة ولله الحكم في ذلك سبحانه وإلا بعض الملدان ربما يطبأ فيها شيء من ذلك وتنتفيها شيء من المعالم لقوة أهل الباطل ولكن ينتهي العقل تماماً هذا بعيد بل يبغى الحق ويصطدي الناس الحج قائمة به فيأخذ أهله بقوة ويجادلوا الباطل ويجادلوا بالحق ليضحضوا الباطل أهل الحق وأهل الباطل يجادلوا بالباطل ليضحضوا الحق ويزيلوا الحق عن الناس ولن يستطيعوا الحق قوي بنفسه وإذا أخذ الأغوياء فهو نور على نور قال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي أي القرآن الذي أنزلته على محمد عليه الصلاة والسلام واتخذوا آياتي وما أنذروا أي واتخذوا ما أنذروا من التهديد ومن الوعيد لعباً وباطلاً واستهزاءً وسخرية غير مبالين بهذه الندارات وغير مبالين بهذا الحق الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله هنا واتخذوا آياتي أي قرآني الذي أنزلته على نبي محمد واتخذوا ما أنذروا خزوة لعبا وباطلا استهزاء وسخرية غير مبالين ولا ملتفتين إلى الذي جاء به رسول الله من الحق وقرآن ومن النذارة بالوعيد الشديد الأكيد وهم يستهزئون يسخرون ويضحكون. وسيرون هذا يوم القيامة بإذن الله جل وعلا هذا الضحك وهذا الاستهزاء فإن الأمر ليس بالهزل فإنه قول فصل انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا وليستهزون بهذا القول الفصل وهكذا يستهزون بالنذارات التي فيه ويضع والتو... والع... كذلك التهديد الذي فيه كل ذلك استهزاء ولعبا ولا يلتفتون إلى الرسل هذه غفلة سحيقة كما سيأتي في قول الله ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنا أن يفقهوا بسبب ذنوبهم جعل الله على القلوب أغطية تمنع من الاستفادة من كلام الله سبحانه وتعالى تمنع من الاستفادة من الحق تمنع الاستفادة من الاستضاء بهذا النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظلمت قلوبهم والعياذ بالله ولم يستفيدوا جعل الله عقوبة لهم أكنا وأغطية تحول بينهم وبين وصول الحق إليهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأولى ظلم انظر إلى صدر الآية ومن أظلم من ذكر بآية ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده نسي ذنوبه ونسي كفره ونسي معاصيه إنا جعلنا على قلوبهم أكنا انظر إلى صدر الآية هم السبب في ذلك ذكروا وبين لهم وجاءت الرسل بالنذار لهم لكنهم أعرضوا ولا أحد أظلم من هذا الصنف في بابه ومن أظلم ومن ذكر بآية ربه فأعرض عنه هذا لا أظلم منه كما هو معلوم من هذا السياق في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى وأن من الاستفهامية هنا ليست لتمحض الاستفهام بل هي مشربه بالنفي أي لا أحد أظلم من هذا الصنف ممن يذكر بآيات الله سبحانه وتعالى فيعرض عنها وليستفيد منها وينسى ذنوبه وينسى كفره وينسى معاصية هذا عقوبته إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقره وإن تدعوهم إلى الهدايا محمد ما فيه فائدة فلن يهتدوا إذا أبدا فلا تعب نفسك مع هؤلاء الذين على قلوبهم أغطيه وأكنه وعلى آذانهم وقره هلهم تعبون ولن يستفيدوا من دعوة إليه ونستفيدوا من هذا الهدى الذي تدعوهم إليه وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وانظر إلى هذه السياقة فلن يهتدوا إذا أبدا فأتى بأبدا التي تستغرق المستقبل وأنهم لا يستفيدون في وقت من الأوقات المستقبلية من هذا الخير بل سيدومون على الشرق إلى أن يموتوا فلن يهتدوا إذا أبدا قال رحمهم قوله تعالى وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين هذه الزبده التي ارسل من اجلها الرسل ويجادل الذين كفروا بالباطل مع هذا الذي ارسلنا به المرسلين مبشرين ومنذرين ما فيه فائده معها الا الظلمه ابى الظالمون ولم نستفيد منهم حربهم ومجاد فا طيب ويجادل الذين كفروا ومجادلتهم قولهم أبعث الله بشر الرسول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وما أشبه ذلك هذا نوع من المجادلة أبعث الله بشر الرسول وهكذا أيضا ما ذكر رحمه الله هنا وكذلك أيضا انما يعلمه بشر كل ذلك يجيب الله سبحانه وتعالى عليهم ويبين ما هم عليه من الباطل والعياذ بالله ويدكروا أنه لو كان في الأرض ناس مطمئنين لأرسل لا إليهم من جنسهم أو ملائكة مطمئنين لأرسل لا إليهم من جنسهم لكن ما في ملائكة حتى نرسل ملكاً إليهم أنتم بشر فلا تستعنسون إلا بمن كان من جنسكم وأما من ليس من جنسكم فيحصل الوحش بينكم وبينه وربما لاستفيدون منه هذا لا شك فيه أنه إذا أرسل الجن إلى الإنس ما إس أنس الإنس بالجن سيهرب منه وإذا أرسل الملك أيضاً بصورته إلى البشر ما يستأنسون بسهربون منه يخافون منه لأنه على خلاف الصورة صورة عظيمة صورة الملك كما هو معلوم فلذلك يقتضل حكمته وهو الحكيم سبحانه وتعالى الخبير أن يرسل للجنس من جنسه إلا أن الجن ليس فيهم رسل رسلهم هم البشر, رسلهم البشر وإنما يأتيهم دعاة ونذر من جنسهم يأتيهم دعاة ونذر من جنسهم حتى لا يستوحجوا فيأتون برسائل الرسل التي, التي أرسل بها وليس معنى أن لهم رسلا خاصين لا وإنما لهم نذر من جنسهم وأما رسلهم فرسل البشر قال رحمه الله ولسهما نبينا عليه الصلاة والسلام فدعوته عامة قوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذلين ويجادل الذين كفروا بالباطل ومجادلتهم قولهم أبعث الله بشر رسول لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وما أشبهه ليدحضوا ليبطنوا قوله ليدحضوا ليبطنوا به الحق يدحضوا ليبطنوا به الحق ولا تجد مبتدعا من المبتدعة إلا له نصيب من هذه الآية يجادل ليضحض الحق ويزيل الحق ويش يريد من هذا يريد إحقاق الباطل وإبطال الحق هذا والله لعمر الله من أعظم قواصم الظهر أنه يسعى الشخص في إحقاق الباطل وإبطال الحق قال رحمه الله قونه تعالى ليضحضوا ليبطلوا به الحق وأصل الدحض الزلق يريد ليزيلوا به الحق قوله واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوى فعندما نسأله السؤال النحوية قوله وما أنذروا هزوى ما هي ما موصولة وأيضا يصرح معنى آخر لها من من مصدرية نعم موصولة أو مصدرية واتخذوا ما انذروا هزوا على تقدير الفعل اتخذوا النداره هزوا واتخذوا الذي انذروا به هزوا موصوله على تقدير العائد المحذوف دل عليه السياق المتقدم وما انذروا به هزوا وهكذا ونذارتي هزوا وما انذر به اي والنذاره هزوا اتخذوا النذارة هزوة أو يقول النذارة معطوفة على آياته واتخذوا النذارة هزوة فهي محتملة أن تكون موصولة موصولاً اسمية أو موصولاً حرفية مصدرية قال رحمه الله قوله تعالى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوة فيه إضمار يعني وما أنذروا به فهي موصولة عند الإمام مادام قال فيه إضمار فهو يرجح الموصولية فيها وما أنذروا به قال رحمه الله فيه إضمار يعني وما أنذر به وهو القرآن هزواء أي استهزاء قوله تعانى ومن أظلم ممن ذكر وعظ بآيات ربه فأعرض عنها تولى عنها وتركها ولم يؤمن بها قوله ونسي ما قدمت يداه أي ما عمل من المعاصي من قبله ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى نسي القهر ونسي المعاصي ونسي ما هو عليه والنسيان المقصود به هنا بعناء الترك وليس الذهول وإنما ترك هذا الذي هو فيه حتفه تركه ولم يباني به لم يباني بهذا ونسي ما قدمت يداه ترك ما قدمت يداه ولم يباني من الكفر والمعاصة قوله تعالى ونسي ما قدمت يداه أي ما عمل من المعاصي من قبله قوله تعالى انا جعلنا على قلوبهم اكنه اغطيه ان يفقهوه ان يفهموه يريد لالا يفهموه هذه عقوبه لان الله قد قال من اظلم من ذكر بايه ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه كانت العقوبه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان علم الله سبحانه وتعالى انهم لن يستفيدوا من هذا الخير يا إن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وهذا ليس بل الظلم والله نزه نفسه عن الظلم وإنما بما كسبت الأيدي وما جنته الأيدي وهذا ربما يجده الإنسان ويلاحظه في بعض الناس من يذكرون بآيات الله سبحانه وتعالى ويعرضون وربما استمر على هذا البلاء الذي هو فيه إلى أن يموت ولا يستطيع أن تحكم على أحد إلا بعد موته فأنت عني البيان فلا تقول هذا ما يؤوس منه وهذا ما هو إليك كم من إنسان يظن أنه ما يؤوس منه فإذا بالله سبحانه وتعالى يكتب عليه السعادة قبل موته بلحظات وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فلا تيأس من الناس ولا تسيئ الظنون كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم فأنت ربما حالك به لا أعلم بإلا الله قبله فهداك الله ومن الله عليك بالهداية وربما كان الناس يرونك شقية ويرونها ولا صعب هدايته صعب هذا رجل قد طعب سفاك دماء هذا رجل كيت وكيت فيسئون الضم بك فاعتبر بهذه الآية التي ذكر الله بها الصحابة كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم ولا تقولن من انقى علي انيكم السلامه للسمومنه ذكرهم بحالهم من قبل ونسوا الظن انقى السلام انقى السلام مسلم هذا الاصل ما لم تكن هناك بينكم على خلاف اسلام وانه منافق لا تقولوا لمنتم مؤمن هذا شيء الى الله سبحانه وتعالى ما هو اليكم كذلك كنتم من قبله الله عليه فتبينوا ولا يحكم بالظنون وأن هذا شقي ولن يؤمن أبداً ولا يستقيم البتة وما يؤوس منه ما يدرك أنه ما يؤوس منه قد كتبت له السعادة في اللوح المحفوظ وأنه سيأتي عليه المرحلة الأخيرة والعمل بالخواتيم وأنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولكن نحن نعاديه ونبغضه في الله سبحانه لمعاصي وجرائمه ما نحبه أبداً لأننا ما نعلم العاقبة فإننا نبغضه لما هو عليه من الجرأ على حدود الله ليس معنا المدهن معه بل يقام له لواء البراء منه ومن معاصيه ويدعى إلى الله سبحانه وتعالى هذا نترك إن شاء الله إلاه وتآخر سبحانه وتعالى إلى إله ونستغل